هناك دعاء زكري ربه قال ربها بلي من دونك برية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بحياة مصدقا بكلمة من الله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 واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قلتين ربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أن لديهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يقولا قلامهم أيهم وَمَا مريم وما كنت إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من هسمه المسيح عيسى بن مريم وجده في الدنيا والآخرة ومن المقربين